سلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل غلامك فاخبرته فقال رده رده رواه الترمذي وقال حديث حسن قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز ان يفرق في البيع بين ذوي الراحم محرم قبل البلوغ قد تكون الأم وولدها أو الأب وولده أو الأخ وأخوه أرقاء في يدي شخص فلو أراد أن يبيع أحدهما لا يصح له أن يفرق بينهما يبيعهما معا او يبقيهما معا وهذا في حال اذا كان احدهما صغير والاخر بالغ مثلا الاب وابنه ابن سنه او عشر سنوات او ثمان سنوات والام وابنها صغير ابن سنوات خمس عشر دون البلوغ ما يجوز أن يبيع أحدهما دون الآخر بل يبيعهما معا أو يبقيهما معا لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة هو في الأصل أنهما يصح بيعهما لكن لكونهما لما بينهما من الرابط رابط البنوة أو الأخوة أو القرابة في حالة كون بينهما راحم محرم يعني قرابه ومحرمية بخلاف القرابه بدون المحرمية فلا مثل ابني عم او ابن عم وابنة عمه مثلا هؤلاء لا مأسى بالتفريق بينهم لانهم ليس احدهما محرما للاخر وإنما بين الأم وولدها بين الأبي وولده بين الأخ وأخيه بين الأخ وأخته بين الجد وولد ولده وهكذا ويؤخذ من هذا كذلك هذا إذا كان في حال الأرقى والبيع أنه كذلك لا يجوز للأبي أن يضار مطلقته بخصوص ولده يمنعها من إرضاعه أو من القيام بحضانته أو يضارها في هذا لأن لها حنان عليه وعندها من المودة والمحبة له واللطف به ما ليس عند غيره فلا يجوز للأب أن يتعنت والأصل كما قرر في الشريعة الإسلامية أن الحضانة للأم لكن أحيانا بعض الآباء يكون عنده شيء من الغطرسة والمغالبة والمضاره والأم تستصعب الرجوع إلى المحكمة وإلا لو رجعت للمحكمة أخذت لها الحق لكن أحيانا تقبل هذا على مضض. وعلى تعب ومشقة ولا تحب أن ترافع وأن تطالب لدى المحكمة ففي هذه الحال يأسم الأب إذا منع الام من ولدها منع الولد من أن يذهب إلى أمه إذا أعطته إياه رغبة في أن تتزوج أو اذاها وتريد أن يقوم عليه أبوه فلا بأس لأن هذا حق لها تنازلت عنه أما إذا كان لها رغبة فيه والاب يمانعها في ذلك فلا يحل له ذلك وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين يعني رقيقين والرقيق يوهب ويباع ويوقف للمصالح فالرسول عليه الصلاة والسلام وهب علي رضي الله عنه ولدين أخوين فعلي رضي الله عنه باع أحدهما وأبقى الآخر فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير مع علي إلا واحد فقال ما فعل أولى اين أين هو؟ قال بعته يا رسول الله قال رده رده يعني لا تبيع واحد وتترك واحد بع الاثنين معا على شخص واحد او ابقهما عندك واحد لا تفرق بينهما وهما اخوان فالشريعه الاسلاميه تلاحظ اطمئنان الضمير وراحه البال وتسعى لهذا جاهدة لإبعاد الشقاق والنزاع والخلاف بين أفراد المجتمع الإسلامي فإن فرق بينهما فالبيع باطل رضيت الأم ذلك أم كرهته نص عليه لأنه فيه اسقاطا لحق الولد فإن فرق بينهما فالبيع باطل عنده مثلا أمه وعندها ابنها ابن عشر سنوات باع الابن على شخص وباع الام على شخص أو باع الابن وأبقى الام أو باع الام وأبقى الولد فالبيع حينئذ لمن بيع بهذه الصفة باطل حتى لو رضيت الأم قالت لا بأس أبقني عندك وبيع ابني أو أبقي ابنك ابني وبعني مثلا لو رضيت بهذا لأن فيه حق لها وحق للصغير للولد فهي لا تملك إسقاط حق غيرها فالبيع حينئذ باطل يعني غير صحيح نعم وهل يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ فيه روايتان احداهما لا يجوز لعموم القبر والثانيه يجوز لان سلمة بن الاكوع رضي الله عنه اتى ابا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوه, غزوة فنفله أبو, فنف ابو بكر ابنتها ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمه فوهبها له رواه مسلم وهذا تفريق ولان النبي صلى الله عليه وسلم اهديت له اختان ماريه وسيرين فامسك ماريته ووهب اختها لحسان بن ثابت رضي الله عنه وهل يجوز التفريق بينهم بعد البلوغ يعني الأم وابنها بلغ خمس عشرة سنة أو بنتها بلغت خمس عشرة سنة هل يجوز التفريق تباع الأم وحدها والبنت وحدها أو تباع الأم وتبقى البنت أو تباع البنت وتبقى الأم فيه روايتان إحداهما تقول لا يجوز لما لعموم الخبر ما هو الخبر الحديث السابق قول الرسول عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها ما ذكر صغير ولا كبير فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رده رده والغلامان قد يجوز أنهما بالغان أو دون ذلك هذا عموم الخبر والأخرى تقول يجوس لأن التفريق بعد البلوغ وارد بالنسبة للأرقى وارد بالنسبة للأحرار لأن البنت تكون عند أمها الحرتان فتزوج البنت وتذهب مع زوجها وتبقى الأم فهو وارد التفريق في الأحرار كما يرد في الأرقى كذلك ولأن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامراه وابنتها في غزوة يعني أخذهم سلمه فأتى بهم للقائد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فنفله ال... أبو بكر رضي الله عنه نفله البنت يعني قال البنت لك والأم مع السبي في ملك عموم المسلمين ثم إن هذا ليس بدليل وحده بل أن النبي صلى الله عليه وسلم استوهب سلمة ابن الاكوع البنت التي كانت معه فبهذا يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أبقى الأمة في سبي المسلمين واعطى البنت لسلمه قال البنت لك نفلها يعني زو اعطاها اياه نفلا زياده وهذا تفريق يعني ابو بكر الصديق رضي الله عنه فرق مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واقراره الثانيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه المقوقس ملك مصر جاريتين ماريا القبطية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرين أختها أهدى إليه اثنتين وبغله فالرسول عليه الصلاة والسلام استبقى ماريا عنده وكانت له فراشا عليه الصلاة والسلام وولدت منه إبراهيم وأعطى أختها سيري أعطاها لحسان ابن ثابت رضي الله عنه فهذا تفريق من النبي صلى الله عليه وسلم بين أختين فاصل ولا يجوز ان يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها لما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ياتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي فامضي الى السوق فاشتريه ثم ابيعه ثم ابيعه منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك حديث صحيح ولأنه بيع ما لا, يقدر على ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء حكيم بن حزام رضي الله عنه سيد من سادات قريش وهو من كرمائهم ومن من كان يبذل في الجاهلية وبذل في الإسلام رضي الله عنه وكان عليه رضي الله عنه فيه رأفة ورحمة لما حوصر بنو هاشم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب واتفق كبراء قريش على أن لا يبيعوا عليهم ولا يشتروا منهم ولا يناكحوهم ولا يطعموهم ولا يبيعوا عليهم أي شيء كان رضي الله عنه في جاهليته يحمل البعير بالطعام ثم يضربه ويوجهه إلى الشعب حتى يدخل في الشعب فما كان يذهب به بنفسه وإنما كان يسوقه ويضربه حتى يدخل في الشعب فياخذه المسلمون رضي الله عنهم وهو ولد في جوف الكعبة رضي الله عنه وأرضاه دخلت أمه الكعبة فأخذ الطلق فولدت, فولدت حكيم حزام في الكعبة واعتق عددا من الأرقى في الجاهلية وأعتق عددا من الأرقى في الإسلام بل أكثر مما اعتق في الجاهلية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ياتيني يلتمس مني البيع ما ليس عندي فأمضي إلى السوق فاشتري ثم أبيعه منه المؤلف رحمه الله قال ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها من السوق هذه يسأل عنها كثير يعني يأتي المرء إلى صاحب الدكان ويقول أريد من كذا وكذا هذا ليس عنده يبيع عليه ويتفق معه والبضاعة ليست عنده ثم يذهب إلى التاجر الأكبر ويشتريها منه ويسلمها له هذا لا يصح لا يصح البيع الاول بل يجوز له ان يعده مثلا يقول مر علي بعد ساعه او اتصل بي العصر او نحو ذلك مثلا ثم يشتري البضاعه ثم يبيعها وهي عنده اما ان يبيعها على نيه انه سيذهب الى فلان ويشتريها منه ويسلمها هذا لا يجوز لانه باع ما, ليس يملك ما لا يملك باع ما لا يقدر على تسليمه هل تقدر على تسليم هذه البضاعه واي عنده فلان ما تقدر وليست لك ويجوز انك تذهب الى فلان لتشتري منه البضاعه فلا تجدها فلا يجوز ان يبيع ما ليس عنده حتى وان ظن وجودها عند غيرها قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك اذا اتاك ليشتري عده اعطه وعد ولا تتفق معه على البيع فيفعل بعض الناس يقول ابيع معه واشتري حتى اتاكد اذا كان عازم على الشراء ثم اذهب واشتري البضاعه هذا لا يجوز نعم فإن باع مال غيره بغير ابنه، ففيه روايتان إحداهما لا يصح لذلك والثانية يصح ويقف على إجازة المالك فإن أجازه جاز وإن أبطله بطل لما روى عروه بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاتا فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاه فأخبرته فقال بارك الله لك في صفقة يمينك رواه الإمام أحمد والأثرم رحمهما الله ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية فإن باع مال غيره بغير إذنه إذا باع مال غيره بإذنه هذا لا إشكال فيه إذا قال له بيع هذه الدار أو بيع هذه الأرض أو نحو ذلك فباعها تم البيع ولازم لكن باع مال غيره بغير اذنه فيه روايتان احداهما تقول لا يصح البيع البيع باطل لانه باع مال يملك الاخرى تقول يصح بشرط اجازه المالك لهذا البيع ان اجازه صح وإن لم يجزه بطل نقول ما الفرق بينهما نقول الفرق بينهما واضح الاولى تقول البيع باطل غير صحيح يجب رد السلعه ورد الثمن على صاحبه البيع من اصله باطل لان الرجل باع ما لا يملك إضاح ذلك مثلا أنت تعرف أن جارك يريد بيع بيته هذا ورأيت مشتر يصلح لك لجوارك فقلت له جاري يريد البيع وما وكلني في البيع وأنت تصلح لجواري فانا ابيع عليك بيت جاري هذا فاشتراه منك بمئة ألف مثلا الرواية الأولى تقول البيع باطل لأن الجار باع بيت جاره بدون علمه وبدون إذنه وبدون توكيل منه لو جلس فيه وسكنه سنة أو سنوات لزمه أن يدفع الأجرة أجرة سكنه والقيمة تعود لصاحب لصاحبها والدار تعود لصاحب الدار والبيع لا لا صحة له الرواية الثانية تقول البيع صحيح بشرط الاجازه بشرط الاجازه مثلا باع بيت جاره بمئة ألف البيت خالي وجاء المشتري وسكن وسلم المئة الألف لمن باع عليه وصاحب الدار مسافر بعد ستة أشهر جاء عندما يقول البيع باطل يقول لا أصل له البيع غير صحيح والدراهم تعاد على صاحبها والساكن في الدار يدفع الأجرة على الرواية الأخرى البيع صحيح على الإجازة نقول يتوقف على إذن المالك جاء المالك بعد ستة أشهر قال له جاره علمت أنك تريد بيع بيتك وحصل مشتر يصلح لجواري وأعرف أنك لا تكره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 حينئذ موقوف ما صح رده فيتوقف على الاذن وهذا اقرب والله اعلم لان ابطال البيع بخلاف ما فعله عروه ابن الجعد البارقي رضي الله عنه عروه ابن الجعد البارقي اعاذ الصحابه رضي الله عنهم اجمعين اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار جاء جلب الى المدينه فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم عروه دينار وقال اذهب واشلي شات من هذا الجلب والنبي صلى الله عليه وسلم احيانا يباشر الشراء بنفسه واحيانا يبعث من يشتري له وقد وجد ان شرى اشترى بنفسه عليه الصلاه والسلام كم مره فذهب عروه رضي الله عنه واشترى من الجلبي شاتين بدينار واحد وفي طريقه عائد الى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مشتر وعرض عليه ان يشتري شاتا من هاتين الشاتين بدينار فباعها عروه رضي الله عنه والشاة ليست له هي ملك النبي صلى الله عليه وسلم لان اشتراها بدينار النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عروه الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة والدينار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتصرفه فاجازه النبي ما قال له ما يصح تصرفك لأنك تصرفت في ملكي انت اشتريت الشاتين لي وبعت إحداهما وأنا لم وكلك في البيع وإنما وكلتك في الشراء وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أقره على تصرفه هذا ودعاه. له فكان رضي الله عنه قال لو اشترى ترابا لربح فيه ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له فالمسلم يحسن به ان يتحرى الاشياء التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم او حث عليها أو وعد عليها الأجر والثواب فيحرص عليها لينال هذا الوعد لأن المؤمن يصدق بوعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا اعان ولده على بره تلطف بولدك وتتحبب إليه ولا تنهره ولا تلمه ولا توبخه على كل تصرف تلطف به لينالك من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأن الولد كلما تلطفت به حرص على برك وحرص على خدمتك وعلى كراء إكرامك وكلما شددت عليه ولومته ووبخته على كل صغيرة وكبيرة حاول البعد عنك وصار بينك وبينه جفوة فكلما تلطف الوالد وان كان الأصل ان الولد هو الذي يتلطف بابيه لكن يعينه الولد الوالد رحم الله والدا اعان ولده على بره ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما تمحق البركة بركة هذا البيع لأنه كذب أخفى عيب قال تعال يا أخي هذه السيارة فيها كذا هذا الثوب فيه كذا انتبه هذا كذا فيه كذا يصلح لك بهذا الشيء وإلا دعه يبارك لهم في البيع ويكون الربح ربح طيب مبارك وإلا حتى لو اجتمع المال وكثر لصار لا بركة فيه لا ينفع صاحبه يكون عونا له على المعصية والعياذ بالله أو إن أطعم منه ولده نشأوا نشأة فاسدة لأنه أطعمهم حرام فكان رضي الله عنه يقال لو اشترى ترابا لربح فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل دعوته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل كان رضي الله عنه آية في تفسير كتاب الله جل وعلا رواه الإمام أحمد والأثرم ولأنه عقد له مجيز يعني هذا التصرف له شخص يملك إجازته ويملك منعه فنعلقه به فان أجازه المجيز جاز وإن لم يجزه بطل ما صح نعم وإن اشترى بعين بعين مال كالوصيه قال كالوصيه الوصيه مثلا أنت توصي بأن يتولى صغارك مثلا فلان ويتولى توزيع تركتك على أولادك فلان آخر ويتولى إدارة ثلثك وما وصيت به من وقف فلان مثلا هذا يتوقف على إجازة الوصي الذي وصيته على قسمة تركته قال نعم هذا جاري وعزيز علي ولئلا يكون بين ولده خلاف وخصومة أنا أتولى قسمة تركته هذا الذي وليته على الصغار مثلا قال نعم أنا أتولى صغار جاري وابن عمي قريبي حتى يكبروا والحمد لله الان فيهم ابن ثمان سنوات وابن عشر سنوات اربع خمس سنوات ومبالغين ومنتهين الذي وصيت له اداره وقفك وثلثك قال لا هذا بيستغلق حياتي كلها ما اقبل ما, ما صح هذا الذي رفض ما صح مثل هذا التصرف يعني قد توصي لاشخاص واحد يقبل والثاني يقبل والثالث يقبل فيما توصي به الرابع يقول لا انا ما اقبل يوصين على ثلثه ثلثه معناه يريد مني ان اشتغل فيه مده حياتي ما هو هذا شيء في فتره وجيزه شهر شهرين سنه سنتين وينتهي لا انا لا اقبل فيرجع الى الحاكم ويعين بدله فهذا معنى قوله عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية الوصية يتوقف قبولها على رضا الوصي وقبوله وإن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فهو كبيعه وإن اشترى بعين ما لغيره شيئا بغير إذنه فهو كبيعه الرجل عنده دراهم لزيد يقول له هذه الدراهم احفظها بكيس قال احفظها هذا الرجل الذي عنده الدراهم اعرضت سلعة يتوقع انها مربحة وقال دراهم اخي